الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي يبع أخي في الله أين نركض يسر إخوانكم أن يقدم لكم مادة هذا الشريع السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاته وسلاما تلقاني ذاته الكريمة وبعض فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا ان تفسير سورة النور وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعق ونفوسنا إنه سميع مذيب الدعاء وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نتحدث عن آية من تلك الآيات التي جاء ذكرها في هذه السورة الكريمة والتي تحدد لنا طريقا من طرق الوقاية من الوقوع في الزنا والعياذ بالله. وكما قلنا إذا كان الشرع قد حدد عقوبة للزاني فهو لا يترك الزاني حتى يقع في الزنا وانما يضع له طرقا وقائيه اذا ملتزم بها ضمن نفسه الا يقع في هذه الجريمة الشنعاء فكان من هذه الطرق التي حددها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمه هذا الطريق الوقائي الذي يتعلق بأمر البصر وأنتم تعلمون علم اليقين أن البصر شره مستطير وخطره شديد إذ أنه هو الذي ينقل إليك السورة. وما أدراك ما هي التي إذا ما وصلت إلى القلب واستشعر حلاوتها لعب الشيطان بالعقل والقلب وأوقع الإنسان في هذه الجريمه والتي نعوذ بالله سبحانه وتعالى ان نقع فيها أو في ما يحرمنا منها فالزاني لا يزني هكذا مباشرة وإنما هناك أمور تضعف من نفسه وتقوده إلى أن ينسى ذكر ربه وأن يقع في مثل هذا الأمر من هذه الطرق البصر من هنا الله سبحانه وتعالى اراد لكل مسلم فينا أن يكون متحكما في بصره وهذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى في إرادتك وفي ارادتي فكل واحد فينا في استطاعته أن ينظر، وكل واحد فينا في استطاعته أن يغض البصر وألا ينظر. من اجل هذا حذرنا الإسلام من أن نطلق العنان للبصر. وجاء أمر الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وكان لا بد وان نسال عن اي شيء يغض البصر ان البصر ينبغي ان يغض عن العورات وعن المحارم هذا الخطاب جاء للرجال وكان ينبغي للرجل أن يعرف عما يغب بصره قلنا اولا فليغض الرجل بصره عن عورة الرجل وللرجل مع الرجل عورة تحدثنا فيها وذكرنا خلاف العلماء فيها وبينا أن الراجح لدينا ان شاء الله تعالى أن عورة الرجل من سرته إلى ركبته وأن الفخذين عوره ثم بعد هذا كان ينبغي ان يغض البصر عن عورة المراه نظر الرجل الى المراه لا يخلو من احوال ثلاثة وهذا امر ينبغي ان نقدم به قبل ان ندخل لتحديد عورة المراه اكرر نظر الرجل إلى المرأة لا يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة إما أن يكون النظر خاليا من الغرض والفتنة وإما أن يكون النظر فيه فتنة وليس فيه غرض وإما أن يكون النظر فيه غرض وليس فيه فتنة كم حالة ثلاث أقول ثاني. بقول إما أن يكون النظر خاليا من الغرض والفتنة وإما أن يكون النظر لفتنة وليس لغرض وإما أن يكون النظر لغرض وليس لفتنة ولنمثل الامور الثلاثة ولنعرف حكم كل امر منها أما عن النوع الأول وهو أن يكون النظر ليس لغرض ولا لفتنه كيف هذا؟ حينما أسير في الطريق وبغير قصد ألتفت هكذا فيقع بصري على امرأة بداية ما كان عندي غرض ولا عندي فتنة فالأمر جاء بغير, بغير قصد. فاول نظره هذه كانت لغير غرض ولغير ايه ولغير فتنه فاذا ما اطلت النظر فتحول النظر من نظر الى غير غرض ولغير فتنه الى غرض وفتنه بقصد الفتنه والعياذ بالله ومن هنا هذه النظرة التي تكون عابرة لغير غرض ولغير فتنه معفون عنها النظرة الاولى ايه? لك. النظرة الاولى ايه? لك. والثانية ايه? عليك. فالنظرة التي تقع عابره وبغير قصد كننا تحدث مننا جميعا التفت انا وانت. هكذا اجدها امامي. ماذا افعل? فكانت نظرتي الاولى هذه لغير غرض ولغير فتنة. ليس هناك غرض من النظر وليست هناك فتنة انا اقصدها. وإنما جاء الأمر هكذا هذه معفو عنها وهذه التي ينبغي بعدها أن أسرع بغض النظر وإلا لتحول الأمر إلى شيء آخر وأخذ حكما آخر أما النظره التي هي لفتنه هي التي تكون بقصد وتتحرك فيها الشهوة والغريزة ويدخل فيها الشيطان والعياذ بالله وكلنا يعرف هذه النظرة الأنظر أن لغرض الشهوه ولغرض ما أتمل من عورة المرأة ومن كذا ومن كذا ومن كذا ونعوذ بالله من هذا هذه النظرة التي هي للفتنة والعياذ بالله أما النظرة التي تكون لغرض ولغير فتنة فهي التي إما أن تكون لضرورة وإما أن تكون لغرض شرعي لضروره كما قلت لو ان امراه تستغيث تغرق تحترق في هذه الحالة انا بادخل وبامسك وبانظر في غرض الغرض عندي ان انقذ هذه اليه المرأة وليس في بالي فتنة ما في وعدة في هذه الظروف وفي شيء إلا هذا أمر خطير فبيكونها هنا لغرض والغرض هنا هي الضرورة التي قادتني وحكمت علي بذلك فإما أن يكون الغرض لضرورة وإما أن يكون الغرض لشيء شرعي لغرض شرعي مثل الخطة النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها للمغيرة بن شعبه لما ذهب ليخطب قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا ظرط إليها قال لا قال لا انظر إليها فانه احرى أن يؤدم بينكما فمعني لا بتقول إنك تغض النظر ولا تنظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه له امر الانظر من الامر كنت تنظر في هذه الحالة الشارع قال لكم انظر ليه لان هناك غرض ايه غرض شرعي اللي هو ايه الخطمة ولا تتخذ هذا ذريعة للفتنة بقى املك وتبص فوق وتبص تحت لان النظر في هذه الحالة لا يتعدى لا يتعدى ايه الوجه كده لا يتعدى الوجه والشرع قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة انظر إليها وقد خطب امرأة من الانصار قال انظر إليها فإنه في أعين الانصار شيئا كان في غالبية نساء الانصار يعني نوع من ألواع الحول البسيط وهذا كان لا يحبه بعض الرجال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في اعين الأنصار شيئا فهذا نظر لا أقول أباحه بل امر به الشرع وهو لغرض شرعي كذلك في حال البيع والشراء يجوز لك أن تنظر المرأة حتى تعرفها حتى ان عادت إليك برد للعيب أو ما شابه ذلك تعلم هذه اشترت من عندك أو لم تشتري من عندك وأنت كذلك إذا أردت أن تعود إليها بسلعبها لشيء ما تعرف أنك اشتريت من هذه البائعة ومن هذه المرأة فقالوا في حال البيع والشراء كذلك في حال الشهادة يعني حينما تشهد على امرأة او ما الى ذلك لا بد وان تكون قد شاهدت تقول هي دي لا مش هي دي وتنظر في وجهها حتى تحدد اذا كانت هي او ليست هي اذا هناك امور صبعية أباح الشرع فيها النظر ويجوز لك أن تنظر ويكون هذا النظر كما قلنا لغرض وليس لأجل الفتنة وهذا الغرض غرض شرعي كما بينا آنفا بغير هذا كما قل لا يحل لك أن تنظر إلى عورة المرأة بأي حال من الأحوال قال طيب ما لا أريد أن أعرف إيه هي عورة المرأة التي يعني ينبغي الا انظر أنظر إليها وهذا أمر سيدخلنا إن شاء الله تعالى في قضية ما يشترط في زي المرأة المسلمة وما ينبغي أن يظهر منها وما ينبغي ألا يظهر وما يجوز لي أن أنظر إليه وما لا يجوز لي أن أنظر إليه وهذا الكلام يقال لكم لأن ستر المرأة هو مسؤولية الرجل قبل أن تكون مسؤولية للمرأة من خلال قول النبي عليه وعلى آله صلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وخطاب القرآن الكريم لما جاء للمرأة بالحجاب جاء الخطاب وفيه امر للرجل وليس للمرأة يا ايها النبي قل الخطاب لمين مين اللي يوجه الامر مين اللي يؤمر نعم مين اللي يؤمر؟ نعم مين اللي يقول الرجل يا ايها النبي قل لازواجك هذه مسؤوليه الزوج نحو زوجه وبناتك هذه مسؤولية الأرض نحو ابنتك ونساء المؤمنين هذه مسؤولية الرجل نحو المجتمع كله في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدنين عليهن من جلابي بهن كان في الصعف الشرع أن يقول يا أيها النساء ادنين علي كلنا أو يا أيها المؤمنات ادنين علي كل من جلابي بكل ولكن الشرع كما قلت جعل الرجل أو خاطب الرجل لأنه يحمله مسؤولية ذلك ولذلك لو أن الرجل غفل عن هذه المسؤولية ولو أن المرأة بالرجل فإن الرجل هو الذي يلاب ويعاب في مثل هذا الأمر بدليل أن النبي صلى الله, النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن أحدكم ديوثا وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الديوث فقال هو الذي يقر الخبث في أهلك فمعنى هذا أنت الذي تأبو فإن ظهر الخبث في أهلك فقد أصبحت أنت ديوثا ومعنى هذا أن الشرع يحملك أنت المسؤولية نعم لأن كما قال الله سبحانه وتعالى أرجال قومون على النساء ولذلك حينما ارى امراه سافرة متبرجه قبل ان الومها وقبل ان اعتب عليها العنف من اباح لها ان تخرج هكذا واقول والله بملء فيه لو انها خرجت من بيت فيه رجل لما خرجت هكذا ولكن خروجها بهذه الصوره يدلل على ان البيت لا رجل فيه ولا تعتقد انني حينما اقول لا رجل فيه تقول لي ما فيه الاب والاخوه ذو الذكور وفرق كبير بين الذكر وبين الرجل الرجوله لها مقومات اما الذكور عندنا الان كثير اوي لكن الرجال قليل فعل الرجال قليل فكلمة رجل هذه لا تقال على اي انسان مش اي ذكر يدخل عنه انو راجل بدليل حتى احنا في كلامنا في حتى عند عوامل الناس يقول له خليك راجل مع انو بيتكلم مع مين مع واحد له يعني شارب وله لحية لكن يقول له خليك راجل ليه لان هو انت حتى الان ذكر لما نشوف افعالك يبتدي نقول انت رجل ولا من رجل ولذلك الله قال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال مش كل واحد ذكر يقول انا رجل ورجول دي لها مقومات سواء في القرآن او في السنة ولا تجد كلمة رجل تأتي الا في موطن فيه فعلا اتصاب على انه رجل في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال ايه رجال وجاء من اقصى المدينه ايه رجل اي واحد اللي يعرف يقول كلمة حق ويزلزل الدنيا ويعرف حدود الله سبحانه وتعالى هذا هو ما يستحق ان يقال فيه انه رجل اما اي كان اخر كلكم مال الايه كل انت ذكر انت نوع في مقابل الأنثى ولكن ما رجل إن أردت أن تكون رجلا فعليك بشيء الرجال وليس بشيء من الرجال أن تخرج امرأة من بيتك سواء كانت الزوجه أو البنت أو الأخ سافرة عارية ملعبة لابصار الرجال ولايديهم وتاتي لتقول لي أنا رجل والله ما أنت برجل كذبت على الله وعلى رسوله وكذبت على نفسك إن أقنعت نفسك بهذا من هنا كان بد أن تعرف اولا حدود زي المرأة ثم بعد هذا نحدد عوض المرأة ونقول والله إيه هي عوره المرأة حتى نعرف العلماء لما جاءوا وتحدثوا عن حدود زي المرأة المسلمة وضعوا زي المرأة المسلمة ثمانية قالوا الشرط الاول ان يكون ساترا ان يكون ايه ساترا يعني ما ينفع نصكم ولا المنجب ولا الميكرو جب ولا ما شبه ذلك لا بد وان يكون ساترا بمعنى مغطيا بس مغطي ايه عند بعض اهل العلم. كالامام احمد ينبغي ان يغطي الجسد كله ولما سئل الامام احمد قال حتى الظفر ما عندي شيء يظهر من المراه باي حال الاحوال الا العين التي ستبصر بها الطريق ما عدا هذا فعنده كل جسد المراه عوره الإمام مالي وأبو حنيفة بيرى أن يكون ساترا لكل الجسد ما عدا الوجه والكفين واللي أحدث هذا الخلاف هو الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فوقع الخلاف في قضية ما ظهر منه ايه بقى ما ظهر منها فبعض الفقاء كالإمام مالك وابي حنيفه قال يوجه الكفين والبعض رأى اني الا ما ظهر منها اي ما ظهر منها بغير خافرها بفعل الهواء او ما شابه ذلك المراه احيانا وهي بكثير في الطريق يجي الهواء طيض للبابة او يطير خمرة يظهر ما تحته او يظهر شيئا من جسدها هي لا دخل لها في هذا إلا ما ظهر منها اي بغير خاطرها هذه قضية دب فيها الخلاف. لكن ما عدا منطقة الوجه والكفين التي يمحل خلاف بين الفقهاء لا يحل للمرأة ان تظهر شيئا اخر من جسدها باي حال من احوال فكله عوره فكله عوره والنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهو الذي أطلعه الله سبحانه وتعالى على بعض غيبه سواء كان فيما يتعلق بالماضي او الحاضر او المستقبل يذكر في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه ما سوف يحدثه النساء في هذا العصر والعياذ بالله فقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهو من لا ينطق عن الهوى يقول كما أخرج مسلم في صحيح سنفان من أمتي لم أرهما هناك معهم صياد كاسناب البقر يضربون الناس وهو بهذا تكلم. عن ائمة الجور الذين سيقتادون الناس بالجلب والصوت والضر وينتزعون حبهم بهذا الاسلوب وهو حب كاذب لا ينتزع الا بالقهر والضر وكما قلت هذا يدلل على تفشي واستشراء الظلم ووالله لقد كان وحدث فعلا واما الثاني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والنساء كاسيات عاريات مائلات موملات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها على مسيرة كذا وكذا وكذا وكذا في لفظ الطبراني العنوهن فإنهن ملعونات والعياذ بالله نساء هم لا تعديل الحديث كاسيات عاريات يقول لها البس عشان نخرج فالاسم انها ايه لبس لكن صدر باين ركبه باين واحيانا الفخذين باينين والذراع باين والرقبه باين والشعر باين بها هي في نظر لفت لكن هي في الاصل ايه كاسية ايه عارية وفكر انها لبسه لكن والله هي عارية هي في نظري هكذا كذا لانه ديوت والعياذ بالله خنزير وانا غضبت لما ما راح بيقول لي ده قلت له والله الخروف يزعل والله والله الذي لا اله الا هو الخروف يغار على عرضه طب خلي كده يعني خروف اخر يخترب من النعجة بتاعته يموت دونها فالخرف عنده نخوة لكن في بعض الرجال لا نخوة ولا دم ولا دين حتى بعيد عن الدين يعني لو لو لو لو نحينا الدين الان جانبا ما فعل على افتراض هذا ما عنده دين يعني حتى الرجولة الرجولة ويعني حمية الرجل على امرأة الدين منتفاب له تماما جم بارس وبالصغر بلها ده في بعض الرجال يعني حتى بيسلم زوجاته لآخر مش خرج له عرياله وغاس زي ما بكله باسم الفن فتجد هو واعد بسابع الفيلم ومراته في نفس الفيلم واحد عمل يقبلها ويحتضنها وينم جنبها وينزك فيها واعد سرير كده مبسوط منبسط ما في مشكلة عنده ايه يا عمي ايه اللي بيحصل في مراتك ده كلك ده فن يا الله يخرب بيت الدنيا واقلة فن ايه سألني ما هذا ما ادري والله انا بتكلم قلبي اعتصر وحزين لا ادري ووفاتي يعني هذه الناس يعني هي مركبة من لحم ودم انا اشك في هذا انا اشك في هذا فمسألة خطيرة جدا لا ادري ما هذا فشوف الحديث بيقول بي نساء كاسيات كاسيات عاريات تلبس وكأنها لم تلبس والله وكأنها لم تلبس فيقول لك دي هي لبست لبسة إيه لا هي لبسة ولا هي لبسة دا هي في في, في في الأصل والله خلعت ما لبست هذه مصيبة وشوف وصف الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم والله ينظر إلى نساء هذا العرض شوف يقول إيه مائلات مميلات اللي مشى متكسارة كده عمالة حب شمال حبينين هذه مائلات مميلات فتجد ان المي اصبح فيها طبيعة لانها تربت على هذا ثم هي تزيده بالعمل فده معنى مائلات بأداف طبعها مميلات هي كمان ايه هي كمان ايه قاصدة يعني اللي ما بيميلش في جسمها هي تميله كمان مائلات مميلات تربت على هذا على الخلاعة وتربت على التكسر وعلى الخنا ونطب بالله ورؤوس يتوته فلازم تطلع توته مهما الات وميلاد فما الات وميلاد هذا كما ترى الان المسجد تتكسر في الطريق وهي يعني قد غلبت الشيطان يبا دي مائلات وميلاد انظر الى باقي الوصف رؤوسهن كاسممة البخ رؤوسهن اكرر التعبير كاسممة البخ رؤوس نبي صلى الله عليه وسلم بياطف رأسها كأنه يعني صلى الله عليه وسلم كأنه يرى من خلال يعني شاشاف ربانية بيوريك رؤوسه هن البخت تبقى الرأس عريانة وبعدين عملا يعملوا اللي بيسموها الآن التسريحات فتلاقي دماغها طلعها زي فينام الجمل كده مش عارف حاجة على الشمال وحاجة على اليمين وحاجة في الوسط رؤوسهن هن البخت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة الكاسية العارية التي خالفت قول الله سبحانه وتعالى ولا يدين زينتهن والتي خالفت قول الله سبحانه وتعالى يدين عليهن من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والشيء الغريب العجيب أنك تجد واحدة متبرجة تقول لك أنا مؤمنة وأهم حاجة هنا. هنا. هنا هنا شوف ربنا حكم عليك به وشوف النبي حكم عليك بيه. قبل ما تتقولي وتتألي على الله وعلى رسوله لا ملعونه ملعونة بقولك الله عليك لأن النبي قال ذلك كما جاء في رضى طبراني العلوهن فإنهن ملعونات ذلك منذ أن تخرج من بيتها حتى تعود تتنزل عليها تعنات الله ولعنات ملائكة الله ولعنات عباد الله المؤمنين يلعنها الان والملائكه ويلعنها ربها سبحانه وتعالى حتى ترجع إلى بيتها هنا كان لزاما على المراه أن تتحرى أن يكون الزي سافرا للبدل إلا في قضية أنا سأرجي الحديث عنها في نهاية حديثي عن شروط عجاب المرأة المسلمة وهي قضية غطاء الوجه واليدين وهي محل الخلاف بين اهل الفقه وبين العلماء اتقاد وننظر ماذا قالوا قالوا فيه اما عن الشرط الثاني ان المرأة قد تلبس الزي الساتر ذا صحيح قد تلبس ولكنه قد يكون ضيقا ممكن تلبس البلطالوس. تمام؟ وتقول لك ما مش مبين لحد تحت. لحد لكن في النهاية هو ايه? ضيق. وفي بعض النساء الانبياء تفنن في هذا. تلاقيها لابسة اللي بسموها الانجيبة ماكسك. ماكسك. وطورة تسأل نفسك يا ترى دي دخلتها في يعني على جزتها ازاي? ضيقه جدا عاد في مثال الغلابه ضيقه جدا فدي كارثه ايضا بكل المستويات كارثه فيشترط الا يكون زي المراه ضيقا وهناك ايضا ادله على هذا فهناك روايه اخرجها البيهقي في سننه وهذه اللواية وإن كانت فيها انقطاع إلا أنه قد حكم عليها بالحس لأنها جاءت موصولة من طريق آخر هذه اللواية أن عمر بن الخطاب وزع على الناس القباطي القباطي دي اقمشه كانت بتصنع في مصر نوع من الاقمشه يصنع في مصر واللي بيقوم على صنعته الاقباط فسموها القباطي وزع على الناس القباطي. ثم قال لا تدرعها نسائكم فقام رجل وقال له يا عمر قد ألبستها امراتي فذهبت في البيت. ثم جاءت فلم أراها تشف. مش خفيفة يا. لأنه كالأصل القباطي دي الناقة حفيفة فهو بيقول له سكتب تنهانا عن ان النساء لا تلبسها تمام وشوف ايضا يخطب موجه لمين لمين للرجل. هو الاصل هو الشي واحد يقول لك وانا مالي انا هعمل لها ايه بسم الله ما شاء الله لا يستاوي في زانة رجال ايه ده ايه ده ولا يستاوي شر ونقيم هم ليبقى مين اللي ماله اقول هم هو مين اللي خطب مين هذا في مثال غرابة الله الانسان بيسمع في بعض الاحيان كلام يعني يشيب له شعره فشوف هو من رجال لا تدرعها ايه نساؤكم سامة البساج فالرجل فاكر انها عشان يعني عمر خايف من خفته قل لا قال مرة بثيلة قد البستو امرأتي فذهبت في البيت ثم جاءت فلم ارها تشت فقال له عمر إن لم تكن تشف فانها تصف هي ايه? تصف ليه? لانها كانت ضيقة. فانها ايه? فإنها تصف. هذه رواية. رواية اخرى اخرجها ابن سعد في طبقاته وسندها ايضا حسن كما ذكر ذلك الالباني ان المنذر ابن ابن الزبير لما قدم من سفره ارسل الى اسماء بنت ابي بكر ارسل اليها قويه مرويه قويه مروية مرضي كانت من بلاد العراق وكان هذا السوق بيصنع فيها وعشان كده كان بينسب ليه البلده واصل نسيجه يعني في فرق بين بلد بتجيب القماش في بلد بتصنع القماش وفي بلد بتاخده وتعمل ايه وتفصاله زي ما بيحصل زي ما بيحصل ممكن يجينا احنا القماش مستورد والصناعه تبقى مصريه يعني التفصيل مصر. والعكس ممكن انت بتلاقي اقمشه مصريه في اسواق عالميه لكن التفصيله ايه التفصيله اوروبيه زي ما بيقولوا هذا النوع وهذا الثوب فيه حاجتين مصريه مرميه وقويه فقالوا اصل نسيجه اصل نسيج النسيج بتاعه الثوب بتاعه من حته اسمها قوهستان من بلاد فارس وصنعته في مر ليه بلد بلاد العراق وعشان كده كانوا بيسموها مروية ايه قوهية فارسل لأسماء بمروية قوهية كانت أسماء في هذا الوقت قد طعنت في السن وكف بصروها لأنها ما تعمياء وكف بصروها شباء امرأة طاعنة في السن عمياء ومع هذا تبتقي الله في نفسها شوف ايه اللي حصل فلما ارسل اليها بالقوهيه المرويه امسكتها ومستها ثم قالت اف اف بكلمه ايه تدجر وردوها عليه مش عزاها ادعوهال فكبر ذلك عليه فجاء اليها وقال لها يا امه لما ربطت فانها فإنها لا تشف ما تخفيش دي مش خفيفة شوفه وعارف يا ربطتها ليه وشوف ايه فاهم ايه اللي قلقها مش ترضاها تقول له دي لبسي فلاحة دي طويلة قوي شوف لحاجة سيارة ها ايه دي دي فلاحة هاي اللي مش فلاحة في نظرك لازم تكون يعني ها وارفيه بالكلام الكلام الخايب اللي بنسمعه الآن هي شوف وفاهم زعلها قد يكون منها فقال انها لا تشف. فقالت له ان كانت لا تشف فانها تصف. تصف يعني ايه? يعني بتحدد حجم الجسد. بتحدد حجم الجسد. فشوف ادي حرص هذه المرأة. الطاعنة في السل. تلبسها في البيت. ولا تشوف معتاده معتادة. اني لا بد ان تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسها وفي جسدها فقالوا اني الشرط الثاني يبقى اللي ايه الا يضيق اللي هو لا الا يضيق الشرط الثالث الثوب قد لا يكون ضيقا ولا يكون كاشفا س يعني طويل وساتر ولكنه ايه خفيف إذا ما تحصل فيه مش الآن نيلونات وماش أبيض خفيف أو ما إلى هذا وتبقى لبسة وكاشف كل اللي تحصل فأنها ما لبست شيئا بل والله لا يزيدها إلا فتنة ويعني ويزيد الرجال إطارة عليها فألا يشف ما يكونش خفيف يعني ما تلبسهاش حتى لو تلبسه جلبات ما يبقاش خفيف ألا يشف ولذلك هناك رواية أخرجها البيهقي في سننه وسندها صحيح الرواية صحيحة أخرجها البيهقي في سننه مسامة بن زين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهدى دحية الكلبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية نعرفنا بقى القبطين أهدى دحيا الكلبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطيه يقول اسامه ابن زيد فاهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم الي قال يقول اسامه فاعطيتها امراتي اردت النين لزوجتي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما لي لا اراك يا اسامه تلبس القبطيه فيقول فقلت يا رسول الله اعطيتها امراتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره مرها ام تجعل تحتها غلاله حتى لا تصف تجعل تحتها ايه غلالة, غلاله غلاله دي بيسموها مش عارف اليوم بطانه او بتعبير اخر يسموها جبونة يسموها ايه جبونة ودي موجوده عند النساء وبننبه عليهم ان لما يكون الجلباب او العباية اللي بتشتريها يكون من النوع الخفيف تتحرى انها تلبس سواء كم زي تعبير الشيخ احمد قابوانه او لها تلبس الايه الجيبونه هذه وطبعا احنا لازم نعرف الاسماء دي لان عندنا النساء فلا بد ان نكون عارفينها فلا بد ان هي تلبس تحتها ده اللي امر النبي صلى الله عليه وسلم مره فلتجعل تحتها ايه غلاله وشوف قد ايه حاكم الامه بيهتم بامر مين بامر امراه مش يضيع كل مساء الامه لا يهتم بامر امراه قد ايه قلقان ليه لا قلت مش خلاص وتيجي لا مره وبرضه الامر يوجه لمين للغاجر انه ملزم بهذا فلتجعل تحتها غلاله حتى لا تصف يبقى الشرح الثالث الا ايه الا اشف الشرح الرابع الا يكون معطرا يعني قد ترتدي المرأة الجلباب والخمر ويمكن النقاط ولكنها وضعت عطرا وهذا العطر علق بثوبها لا يحل لها ان تخرج بهذا الثوب حتى تزيل منه رائحة العطر لابد فالشرق في, في زي المرأة الا يكون معطرا الشيء الغريب بقى انه هي قاعدة في البيت الزين اللي تلبسه لزوجها مبصلا نعم مبصلا شن من رحة البصل ورحة الهباب ورحة الجاز ورحة ال... اللي بيعملوه بالارض ده اسمه ايه ها؟ فنيك اي حاجة ده في البيت وبعدين تيجي خرجة يحط حاجة باسمال إيه؟ البرفان أيه؟ ال... لو هي ايه وهي خارجة طيب يا سيبتي منعايز برضه شم حاجات زي كده لا انت بحكم عليك تشم البلاء الازرع لكن انت يشم الحاجات الحلوة اللي بره انت قاعد بحكم عليك كده بالفناء المبرم يعني <تصفيق> حاجة والله غير شك فشوف الاصل ايه الاصل ان هي في البيت تكون معطرة وخارج البيت في النبي صلى الله عليه وسلم قال في الواق ولي يخوز هنا تفلات. تفلات يعني ايه يعني ايها تتعمل تواحش رحيسي عشان واحد حتى يفكر يقرب منها ينفر يوم ده الاصر ولي اخوين يا تفلاب ده لما نقول الكلام ده يطلع بقى الكلاب الشاطين المصخرين والشيطان شغالوا مخدمين عنده قل لكي شوف عزيني المرأة تبقى وحشة تبقى مبعجارة تبقى تبقى حلوة مين يا اخوان احنا عزينها مبعجارة ووحشة لكن بنقول لها في البيت بي بحيلو. فلا نقول لها في البيت خليك حلو عشان جزء. انت عايز تبقى بحيلها برا المين. برا المين. كلامهم بيدلل على. والله خيبة اماليهم وعلى انهم لا يمكن ان يوضعوا في ميزان الرجال ابدا. الله لا يمكن ان يوضعوا في ميزان الرجال ابدا. فشوف الشرط قال يكون ثوب المرأة واللي يخرج ايه? معطرا ولي يخرجني يا تفيلات. ده شرق. ودي يجيبوها من يجيبوها من ايه? ده حتى لو خرج للمسجد اللي هو ليس محل فتنه جاء تصلي كده. هتصلي لله. لا تتعطى. خارج للمسجد. ولذلك الحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا خرجت المرأة للصلاة فلا تمسن طيبا. حتى هو خرج ليه? للصالة. فلا تمسن طيبا. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم نعم نعم ولذلك الروايه التي اخرجها احمد في مسنده اي امراه تعطرت فمرت بقومها يفوح منها ريح العطر فهي زانيه والعياذ بالله والعياذ بالله با عند الله ايه زانيه ليه لان العين تزن فلما مرت بالقوم وجد ريحها اللي حصل الريح وصل لحسة الشم فخل الرجل يعمل ايه يلتفت فوقع ايه فوقع البصر الزين الاصغر والعياذ بالله فهذا كما قلت ان شاء الله تعالى حديث اخرج احمد في مسنده انا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المرأة اذا تعطرت ومرت بالقوم وجدوا ريحها فهي زانية يأتي أيضا حديث ثالث وهذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه أن أبا هريرة وضي الله تعالى عنه وعن الصحابة الأجمعين مرت بهم رأة فوجد منها ريح العفرة وهذه مسؤولية المسلم في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر فوجد منها ريح العطر فقال اين تريدين يا امت الجبار آل مسجد تريدين رايحة يعني فقالت المراه نعم مش رايحة لكبري ولا كزن ولا سينما ولا يعني زحم الرجال في الموصلات ولا تنطع في الطرقات المسجد آل مسجد تريدين قالت نعم قال وله تعطرتي قالت نعم قال مهي قصدامش تعطر علشان تلفت انظار الرجال او ما شبه ذلك اللا وانما يعتقد انها ستقف بين يدي الله فينبغي ان تكون برائحة طيبة فقال وله تعطرتي قالت نعم بقلت لهش بقى تبون تمال وبتسألني ليه? وانت ليك حاجة عندي? وكان واحد رايح صفعه المين? وبعدين انتهت المسألة لقزم الشرطة. وبعدين كانت فر من هناك وتحط في زمرة الله وراحة الله وخلصت. فاهمين ولا اقول? انا بخافش اقول يعني. فاهمين يعني? اه? فكارثة بكل المستويات. وانت مليهم? ايه كنت بخير امه اغرجة بالناس? تأمرون بالمعروف وتنهونه. عن ممكن وده برضو ما يعطيكش حق انك تروح جاب جمزين والله عصايا وتقول لها طيب والله لا لجلدك ولا مربيك يقايم عليك الحد مش منحقك برضو هذا فنحن لا نكون مع اولئك الذين يطلبون منا ان نترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونهدم هذه الفريضه ولسنا ايضا مع اولئك الذين يسيئون استخدام هذا الحق لا زام قل بالحسنه وبالكلمه الطيبه كما قال لها ابو هريره تريدين او ال مسجد تريدين قالت نعم فقال إذن فرجعي فاغتسلي ماذا مع هذه زباعة ترضي الله وانت قصدك ان يدرد الله لا ارجع اغتسل فرجعي فاغتسلي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تعطرت ثم خرجت للصلاة فلا تقبل منها صلاة حتى ترجع فانت عايز الصلاه تقبل وعز ترضي الله يبقى ارجعوا ارجعوا فقالوا اني بيشترط في زين مراه الا يكون معطرا ولا مبخرا لانه بالطبع بيقع على شم الرجل فبيلفت نظره فبيوقع بصره عليها وهذا محل فتنه لا يقبلها الشرع ولا يقبلها الدين كم حاجه 4 الشرط الخامس ألا يشبه زي المرأة زي الكافرات وأنتم تعلمون علم اليقين أن الإسلام كان حريصا في كل تعاليمه وفي كل أوامره ونواهيه عن ان خالف اهل الشرك والضلال سواء كنا رجالا او نساء فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا في تعاليمه افعلوا كذا وخالفوا اهل الكتاب افعلوا كذا وخالفوا اليهود فعلوا كذا ولا تفعلوا كذا في كل الاوامر والنواهي ورع الشرع ان نخالف اهل الشرك سواء كانوا مشركين او كانوا اهل كتاب في كل شيء فمن هنا كان لزاما على المرأة ان تتحرى في زيها مخالفه زي الكافرات ولكن للاسف الشديد نساءنا وبناتنا اليوم لا يلبسون إلا على ما يحدده الغار هو ما يسمى الان في عرف أهل التمدن المزعوم والحضارة المنكوسة ما يسمى بالموضه الفتاه والمراه تنتظر الموضه ايه من الذي يحدد الخطوط العريضه لهذه الموضه انها بيوت صهيون وبيوت اهل الشر هي التي تحدد وهي التي تصدر والنساء والبنات حريصات على التتبع على ان يكون ذلك ينبغي للمرأة المسلمة أن تخالف في زيها زي الكافرات ويكين في هذا حديث واحد ينبغي أن يضعه كل رجل في أذنه وكل امرأة كذلك في أذنها وقلبها وهو قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم وفي لفظ حشر معه ومعنى هذا أن المرأة التي تأخذ زيها من أهل الشرك نحن نبشرها بأنها أصبحت منهم وستحشر معهم بإذن الله إن لم تتب إلى الله فكان هذا هو الشرط الخامس أما الشرط السادس الا يشبه زيها زي الرجال زي ليه؟ الرجال معنى ان اليوم الرجل أصبح بيرتدي بمطالون والقميص لا حل المرأة أن ترتدي مثل هذه الأشياء وتسير في الطريق وأنت الآن إذا أردت أن تراعي هذا الشر فنزلت إلى الشوارع أو إلى ما يسمونه بالحرم الجامعي وهو لا حرمه فيه ولا حرمه له فكله عري وكله هدك للأعراض وكله اختلاف وكله فوضى وكله ما لا يرضي الله إذا نزلت إلى هذه الأماكن لا تستطيع أن تفرق بين رجل وبين امرأة بين شاب وبين فتاة إلا إذا جئت إلى الوجه وحملقت فيه جيدا وقتها تستطيع أن تفرق ولكن من خلال الزي في كثير من الأحيان تلتبس علينا الأمور ولا ندري هل هذه التي تحرك هي رجل لم هي امرأة فالشرط الثالث ألا يشبه زيها زي الرجال والنبي عليه وعلى آله الصلاه والسلام كما جاء في الحديث الصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ملعون هذه المرأة التي تلبس زي الرجال وتتشبه بالرجال في حديث آخر النبي عليه وعلى آله صلاة والسلام أيضا يلعن المرأة التي تلبس زي الرجل والرجل الذي يلبس زي المرأة وكلها أحاديث تدور في فلة واحد وفي معنى واحد أن المرأة التي تلبس زي الرجل هي ملعنة بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولذلك من حق ومن حق إذا ما رأينا مثل هذه المرأة أن نقول لعن الله من لعن رسوله نعم لعن الله من لعن رسوله هذه المراه التي حل عليها لعنه الله ورسوله لا بد تعلم علم اليقين أن اللعنه معناه انها قد حرمت وحرمت نفسها رحمة الله رب العالمين والتي نحن جميعا في حاجة اليها اما الشرط السابع الا يكون زيها زي شهرة بعض المحجبات الآن تغالي في حجابها وتصنع فيه الأفاعيل وإحنا الآن ما نسميه حجاب الموضة حجاب إيه؟ حجاب الموضة فتلبس هذا الحجاب فخما ضخماً, ضخماً تضع فيه الاشياء الذهبيه والبروش وما, وما شابه هذا هذه المراه دائما لما كانوا يجيبوا برنامج باسم ان هو البرنامج الاسلامي اجيب فيه المذيعة اللي اسمها كريمة الحمزة فانا ارى ان زيها هذا هو زي شورة والعياذ بالله وليس والحجاب الذي امرت المراه به وهذه المرأة التي تلبس زي الشهرة يكفيها أن نقول لها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من لبس في الدنيا لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباس ما زل ثم ألهب فيه نارا والعياذ بالله والعياذ بالله فهذا الشر ينبغي أن يراعى أن يكون حجاب المرأة حجابا بسيطا لا تشهير ولا شهرة فيه ان شاء الله تعالى الشرط الثامن والاخير وهو ألا يكون زينه في نفسه بمعنى بعض المحجبات تستخدم بعض الالوان الملفتة للنظر فتلبس زيا به لون احمر واخضر واصفر وما شبه هذا هذا الزي يسمى زينة في في نفسه, زينة في نفسه وهو بالطبع ملفت للنظر ولذلك ينبغي عليها ان تتجنب وان تجنب نفسها مثل هذا الزي هل يكون لباسها زينة في نفسه وهذا داخل في قول الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فالمرأة في الجاهلية الأولى كانت تتعمد أن تجلب لنفسها الثوب المزركش الذي به كثير من الألوان حتى تذب بهذا أنظار الرجال فهذا داخل في تبرج الجاهلية الاولى وهذا ايضا ليجعلنا نشترط على المرأة انها لابد وان ترتدي لباس السواد هذا ليس بشار المهم ان ترتدي جلبابا لابد ان يكون ذا لون واحد سواء كان هذا اللون بني اذرى أبيض أسود فالتقييد بالأسود كما يعتقد بعض الشباب لا أدري من أين جاءوا به واشتراط هذا اللون لا أدري أيضا من أين جاءوا به لكن أنا أقول المنهي عنه أن يكون الثوب مزركشا وان يكون زينة في نفسه أما أن يكون أي لون آخر بخلاف السواد فهذا لا نحرمه ولا نمنعه بأي حال من الأحوال هذه الشروط الثمانية التي كان لابد أن تتوفر في زي المرأة المسلمة ولنا عود على بدر في موضوع الشرط الأول الشرط الأول وهو أن يكون زي المرأة ساترا طيب هل هو لا بد وان يكون سافرا لكل الجسد فان قلنا بذلك كما قال الامام احمد فهذا يعني أن النقاب مفروض عليها لا بد وان تلبسه كل امراه ام انه يجوز كشف الوجه والكفين وهذا يفهم من قول الله تعالى الا ما ظهر منها فتفتير إلا ما ظهر منها هل ما كان بغير خاطرها وبالفعل الهواء فالنقاب عليها فرض او تفسير إلا ما ظهر منها الوجه والكفان وعلى هذا يجوز لها أن تظهر الوجه والكفان حقيقة الامر قضية النقاب جاء فيها أربعة أقوال قول يفرض النقاب على المرأة كل مرأة لا بد أن تلبس وقول لا يفرض النقاب عليها إلا إذا كان وجهها يفتتن به وهو جميل وشديد الجمال وقول لا يفرض عليها النقاب ويكفي أن يكون الزي سافرا لما عدا الوجه والكفين وقول رابع وهو قول معاصر ما سمعناه من قبل يحرم على المراه النقاب وسابدا بمناقشه القول الأخير الذي يحرم على المراه النقاب تحريم النقاب ظهر في الوقت الحالي لما سمح لأصوات الكلاب أن تتعالى وتنبح على الإسلام وعلى تعاليم الإسلام فظهر بعض المتمسلمين وهذه الطائفة تظهر في كل وقت وفي كل حين حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر أهل النفاق بقيادة المنافق الأكبر عبد الله بن عبيب نسلول عليه لعنة الله نسبوا وانتسبوا إلى الإسلام ومع هذا كانوا يكيدون للإسلام ولأهلهم هذه النوعية من البشر تجدها في كل عصر وفي كل حين هناك ينتسبون إلى الإسلام ومع هذا هم يحملون له كل الحقد والكراهية ولذلك سمعنا من بعض هؤلاء من يدعي أن الشريعة الإسلامية لا تصلح في الوقت الحالي ولا تتفق مع الحضارة ولا مع المدنية وما كانت صالحة إلا لأهل البدو والرعاع الذين كانوا لا يعرفون شيئا عن التقدم ولا عن الحضارة ورأينا البعض الآخر وهو يدعي نفسه ايمانا واسلاما يحارب النقابه بل والحجاب وتعالت كما قلت اصوات الكلاب تنبح على الاسلام وعلى تعاليم الاسلام بل وظهر لهؤلاء كتب ورحب بها من على شاكلتهم من اهل النفاق الذين يعني ينتسبون الى الاسلام اسما والاسلام منهم بريء وظهر كتاب طلعت عليه دكتور يقول الواء دكتور اسمه اسماعيل منصور هذا الرجل حاصل على ذكره في الطب البيطري قسم سموم فالمطلوب انه ما يبقاش عارف حاجة غير عن البهاين لكن فجأة لقينا بتاع البهاين بيتكلم في الدين طيب لا ادري ويمكن انا قلت هذا الكلام لبعض المسؤولين وبقولوا بمئة فيه قلت لهم انتوا بتطلبوا مننا وانا واحد من الناس يعني دعيت الشباب حتى الذي يقرأ في الدين ان يقحم نفسه في الفترة وقلت لبعض المسلمين هل وقتها رضيتم عن هذا قل نعم وهذا ما نتمناه لا يتكلم في الدين الا اهله طيب لماذا سمحتم لغير اهله ان يتكلموا فيه يعني انتم قلتم ان هؤلاء الشباب لما تكلموا في الدين بغير علم ضلوا اضل على الشيان اللي فعلوه كان على خلاف هواه. طيبوا لما اقبلت بعض بعض هم على غير علم بالدين وتكلموا في الدين فرقتموهم لماذا لما كان الكلام على هواه فلا تكيلوا بمكيالين وكيلوا بمكيال واحد اردتم ان تغلقوا الباب فغلقوا الباب للكل واقسروا الأمره على رجل الدين وعلى المتخصص ولا وقت أن يكون الكلام على غير هواق تقولون لا تكلم في الدين إلا متخاص وقت أن يكون الكلام على هواق تسمح للرعاع أن يتكلموا في الدين هذا لا نقبله ولا نرطبين فجي دكتور البهايم علشان يتكلم في الدين وأنا مصر سألني دكتور البهايم اللي هو كده فعلا دكتور البهايم يتكلم في الدين وكان هو تخصص شموم فجاء لينفث شمومه في الاسلام وبدا يدلي بدلوه العفن في هذه القضية في قضية النقاب وراح طلع كتاب سماه تذكير الاصحاب بحرمه النقاب فجعل النقاب محرما وعليه جعل المرء التي ترتدي النقاب اثمه وأنا التقطت لك بعض عبارات من كلامه فأول ما قال واستفتح كلامه اني بيقول اني النقاب مثله كمثل السفور يعني تبرج العلم فقال ان العارية خالفت شرع الله والمنتقبه خالفت شرع الله فالاثنين في الحكم سواء العارية آثمة والمنتقبه آثمة العارية آثمة لأن الشرع على خلاف هذا والمنتقبه آثمة لأن الشرع على خلاف هذا فهي تخالف القرآن والسنة وبعدين بيقول اني مما يدلل أيضا على تجريمها وتأثيمها انها بهذا تتشبه ببعض طوائف اهل الكتاب ويقصد بعض الراهبات ببعض طوائف اهل الكتاب من الراهبات وان الاسلام امر بعدم التشبه باهل الكتاب فهي متشبهة باهل الكتاب ويضيف بهذا ان النقاب نوع من انواع الكبر والتعالي فهي ايضا ستأخذ اسم المتكبره شوف كم مصيبه عليها اسم المخالفه وعليها اسم المتشبهه باهل الكتاب وعليها اسم المتكبره اسم عدلها وركبه كم اسم وبعدين هي في نقابها وبفعلها تصد عن سبيل الله كل واحدة تشوفها كده منتقبة تقول لك يا بقى لو بقيت مسلمة حبقى بالمنظر ده لا مش عايزة بقى مسلمة فهي تصد عن سبيل الله فطبعا علشان نخليهم مسلمات لازم نخليهم على مزاجهم وبعدين بيقول انها صورت الاسلام على انه تزمد وضيق والاسلام الاصل فيه انه دين يسر والنبي يقال يعني يسر ولا تعسره فيا لفت هذا وعسرت ولم آآ آآ يسر للأثر الشديد وبعدين بيضيف, بيضيف الى هذا الى انها المنتقبة تضر ببصرها النقاط ده بيضر ببصرها وبيؤثر عليها والاسلام بيقول لا ضرر ولا دراع فيابة جر البصار وبيضيف الى هذا بانها طاقبة للتمييز ولتحديد المسافات وده قد يؤدي الى انه يمشي تصطدم بالناس في الشوارع والطرقات انا عمري ما قرأت في جريدا من الجرائب عن حدثة منقبة صلاة متعين ولا ولا حاجة بتعبها هاي هيقول لي ايه يلطر من كده له انه هو لا يختلف شيئا كثيرا عن ما يعالجهم بل ما ما يعالجهم والله هم أعرف منه لدين الله وده حق وبعدين بيقول انها بيضاف هذا انها حرمت نفسها من البشاشة في وجه اختها المسلمة طيب ما بيقعدوا مع بعض ديوه هم بشين فوش بعضه ولا تبش في فوشك انت مصيبة والله كارثة بكل مستويات وبعدين بيقول لناها كمان بتجلب الضرر على المسلمين كيف؟ قال لان بعض المجرمين والهاربين اتخذوا زيها كوسيلة للتخفي والهروب من ايدي العداله والقانون فالي بيبقى هربا من القضية يلبس نقاط واللي يبقى نشال يلبس نقاط ويمكن همة العلة في في هذا الكلام في فترة من الفترات في بداية ما بدأوا يحربوا اللحية والنقاط راحوا مكدين كم حتى في الجرايب مش عارف نشال امسكوا بيه في سيارة في مواصلات وبعدين آآ الاول حدث يسرق سرقة طب من اللي سرق من اللي سرق وفجأة لما امسكوا بالنشال كان عباره عن مجرم لابس النقاب علشان ما حدش يشك فيه مش عارف واحد مسكوك شارع ايه هربان ولبس زيه ملقبه وكان هربان من حكم عليه مش عارف كام سنه حتى تانيه كتبوها في جريده الاخبار ودي قراتها بنفسي اني مش عارف يعني النقاب اصبح وسيله للزنا ازاي فتاة تلت من واحده واحدة بتجيبها البيت وبعدين الاب لاحظ انها بتدخل معها الاوضه بيقفل على بعض ما العم يعني لا يسمع لهما يعني حس طف مرة اقتحم الاوضه فاكتشف ان صاحبتها المنقبة دي ما يشهر اصل واحدة وانما هي واحد كان بيجي لها ويقش يقبلها في اهلها وبيتها وفي والاب قاعد مش داريال باسم النقاط وانا اكثر اننا حصل بيني وبين برضو واحد المسؤولين حوار حول هذه النقطة فقال له هادي النقاط بيتسبب في ارتكاب كثير من الجرائم وانتم تقولوا لا لا فالهو حتى باسم الضرورة اذكر والله وده كان من فضل الله ان انا في نفس الصفحة لان كنت احيانا بتقرأ كده متناقضان يمكن في صفحة واحدة. في نفس الجريدة كانت جريدة الاخبار وقلت له يا ريت تجيب لي العدد له. هزي قوي. اوي. بالعدد بتاع سريد ابن طوحش وقلاء اكتبه اعزه ليك بس طعيف. فلاسة على الجارة وقال له وقت الجريدة الاخبار بتعطيهم السبت. مش عايز اقول مين وفين وازاي ودي حاجة سهل عندهما. جاب بالجريدة. قلت له في نفس الصفحة بقى اقرأ بقى كده والله كبين خبر بالله دي كده. وده توفيق من الله. ان ثلاثة من المجرمين المسجلين خطر دخلوا شقه وكانوا مرتديين لزي الشرطه بحجه انهم سيقومون بتفتيش الشقه فسلبوا ما فيها وسرقوها قلت لهم شباب انتم النقاط نسلب لبسيتوا واساءت التصرف دي فقلت نلغي باسم الضروره ولبس الشرطه لبسو و التصرف بيروياك ليروكا بسمادورا ارايا باسم إيه رأيك؟ ما قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا العيب لا لا استخدامه لا لا لا في لا لا اللي لا لا لا لا ولو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وبيلبس قميص وبنطلون ويبقى نشال يلغي القميص والبنطلون وبيلبس جلابيه ويبقى قتلوه والحرامي يلغي الجلابيه طب تعرف هكون النتيجه ايه هنمشي الناس على رايها بتحاسب ايه انت بتحاسب ايه هي كلامة واحد اللي اللي ده كلامه بيقول ان الواحد زي المغطى اللي الجاب ده مغطى مغطى كلامه كله تغطيه فمن متى نحن نحاسب الجاي فبتعاقب الجاي ولا بتعاقب اللي استخدامه وده الاصل فيومها والله بوهت وما نطق بكلمة خلي لي انت بصراحه وجعت قلبي فهي كده يعني آه. لكن هو دفتر فلما تيجي تناقش هذا الرجل في هذا الغراء الذي يقوله فبنقول له اني من صور لك النقاب على انه وسيلة تنفير النقاب عندنا وسيلة عفه واي امرأة أريد أن تدخل في الإسلام إما أن تعرف أن الإسلام عفة فإن عرفت فهذا زي العفة إن قبلك أهلا ومرحبا بها وإن لم تقبل فمن ارادت أن تكون على هواها وأن تلبس, تلبس ما يحل لها فلا نرحب بها ولا مثال لها عندنا ولذلك إحنا ما رأينا نرأينا الناس أن في دين الله أفواجا بالنقابي وباللحيه وبالقول الطيب وبالسلوك الحسن بل الكثيرات دخل الإسلام لأنها لم تجد العفة والعفاف إلا في احضان الإسلام أما عن بشاشه المرأة في وجه أختها فالمرأة حينما تمكث مع المرأة تخلع نقابها وتبشي في وجهها وكلهن يعرفن بعض وجالسات الآن وقد يكون خليعات للنقاب وهي تنظر في وجه مثلما تبشي في وجهها أما أن تجعلها تسير في الطرقات لتبش في وجه حقير مثلك أو شفيه مثلك فيطمع فيها فهذا ما لا نقضيه وما لا نقبله هذا الكلام وهذا الهراء الذي أصبحنا نعرفه نحن لا نقبله بأي حال نحوال ونشجب أي إساءة للنقاب أو أي تعدي على هذا واي كلب ينبح على النقاب فإن شاء الله سنكون له بالمرصاد وسنقطع لسانه وأنتم تعلمون علم اليقين يقيد حتى إن لم يكن النقاب مفروضا فالإسلام ما نهى عن الاستعفاف ما لها الاستعفاف والاستعفاف مرحلة فوق العفاف والله سبحانه وتعالى قال وَأَنْ يَسْتَعْفِثْنَا خير لهن فإذا كانت إذا في الحجاب فالاستعفاف في النقاط النقاب والمرأة إذا يعني سعت إلى أن تستعفف فهذا شيء يشجعها عليه ونحفذها إن شاء الله تعالى ونقول لها هل من نبي فأنا أرضو أني هذه الاصوات التي تعالت وهي جاهلة لأمر الدين أن لا نلتفت إليها بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرطها وأن يسكتها واسال الله سبحانه وتعالى لكل من يتعدى على شعيرة من شعائر الإسلام يهين أهلها أو يستطيل عليها أن يشل الله سبحانه وتعالى يده ولسانه وأن يلقى جراء ما قال وما فعل في الحياة الدنيا قبل الآخرة هذا أمر لما ناتي بعد هذا لطرف الخير لهؤلاء الذين رأوا فرضية النقاط ولهؤلاء الذين رأوا سنية النقاط وانا اريد ان اقول حتى اولئك الذين راوا ان النقاب ليس مفروبا قالوا ان النقاب من السنه ومن الاستعفاف ان فعلته المراه اثيبت عليه وشجعت عليه يعني حتى اولئك الذين نفوا قرضيه النقاب ما قالوا بحرمته وما قالوا بمنعه وما قال بتأسيم المرأة إذا ما لبثت وإنما قال لها أجر ونساعد على هذا وهذا مزيد من الاستفسار أولا ماذا قال الذين رأوا فرضيه النقاب الذين رأوا فرضيه النقاب استندوا إلى القرآن وإلى السنة وإلى فعل الصحابيات حتى يعلم هذا الجال لما يقول أنه ما كان هذا من فعل الصحابيات نشوف بالنسبة للقرآن فيأتي في البداية قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المبلغ والموجه والمرشد وليعلم الرجال ان المخاطب اولا بالعجاب هو الرجل لانه هو الذي ينبغي ان يامر المراه وان يكون رقيبا وقيما عليه جاء الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي عليه ولي الصلاة كل ازواجك وبناتك وايه ونساء مؤمنين امركم ان تقبل على زكته ولا على بنت ماهوش خار ونساء مؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أبنا ان ان يعرفن فلا يؤذين ومع ذلك ادنى ان يعرف ان المراه المسلمه لابد وان يكون لها سمتها ومش معنى زي ما فيم هذا الغبي ان بعض الراهبات انتقض تبقى المراه تطلع اللقب والا تبقى متشبهه طب ما معنى هذا يبقى لازم كلنا نحلق نحلق اللحى لاني القساوسه لحاف لحاق بعين ده التشبه ان احنا نقصر النقاب على بعض النساء ده تشبه لان هم قصروا النقاب على بعض النساء فاحنا نأمل كل النساء بالانتقاد لابد خرجنا من التشابه وده شامت المرأة المسلمة فالمرأة المسلمة لابد وان يكون لها سمت تعرف به فسمت الذي تعرب به اولا هيها عشان اقول دي مسلمه وعشان كده سهل جدا ان انا لما بشوف اي منتقبه لا يمكن أنا ان انا اظن انها قاعده قالات دي مسلمه ولا مش مسلمه فبالله عليك محتاجه على طول بقت ايه مسلمه ولذلك لان ببقى في سياره مواصلات بقوم واعدها واحترمها لانها محصره محصره من اول الاسلام كده يفرض لي احتراء فبوموا بعدها بشوفها في الطريق بتنح علىها بتيجي عاجة تشتري ليها اي طلب بسرع وبنجز لها وبنجز لها لانها احترمت نفسها فاحترمها الناس فاحترمها الناس لكن لما بتجيني في زي السافرات الكافرات لو ايش عايز دي مسلمة ولا ما مهياش مسلمة افرق ازاي افرق ازاي وعشان كده في الاصلة بوهم عاملها بالجراء وباحتقار لا يمكن طيب تعال راح بواقع بسيط جدا جدا لو انا بجي البابي ده ونحييتي او اي واحد او انت بسمتك العادي في سيارة مواصلات وطلعت واحدة منتقبة فكنت قاعدتها الناس حظرني بي ايه راجل شاف واحدة محطرم عادة لكن لو شفت واحدة من اياهم فرحت اي ممقعدة إلا يحقل إلاك أيوة. ايوه واخد بالك بدأ يرسم عليها هذا بقى ده شيء واضح لأنها منحلة فالظن بها انحلال هي كده هي كده لكن شوف كل ما يمحترما حتى الظن بها بيحمل على الاحتلال بيحمل على الاحتلال ظن طيب لا يمكن لا يمكن فهي ليها سمت ودي المراه المسلمه فلاه تقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين وهنا بقى وقف هؤلاء اصحاب قضيه النقاط قال ابناء يكن من بقى من اعلى الى ايه الى وده اللي ترجمه الصحابيات ولذلك لما ولي بقى في البخاري وغيره لما ذكر النساء المهاجرات عند ام المؤمنين عائشه فقالت انهن لفضليات عبد الشكر طبهم ولكن ليس افضل من نساء الانصار لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن سمعها الرجال فانقلبوا إلى بيوتهم فاسمعوها نساءهم فجئنا في صلاة الصبح متعجرات كأن على رؤوسهن الطير كل واحد جاءت بسم الله ما شاء الله تمام جاية بغطية نفسها تماما بمجرد ما سمعت ما تجيش تقول لك إبا لما اقتنع ولا بعتبر ان اي امرأة لما تطلب منها هذا تقول لا احتاجي بلاش انتقلي وتقول لك لما اقتنع فقد كفرت بالله والله بحكم علىها بالكفر مش عشان انا بتوع التكفير لا ده هو حكمها في الشارع كده حكمها في الشارع كده ليه؟ لان خذها كده اولا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قبل الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرات من امره ما تختار وبعدين الايمان والاسلام معناه ليه في التسليم انا انا يعني والله بقول اي حقيرة على وجه الارض سول لها نفسها نقول لها ربنا بيقول وتقول لما اقتنع يعني انا لا ادري من هذا الذي يجرؤ ان يقول انا الان غير مقتنع بكلام الله وليس اقتنع دي تبقى دي شاء الله والله دي كلمة كفر بالنسبة لها بسيط بسيطة بانت اخطت دم داخل تميس كلمة ثانية مش عايز اقوله من انها ابو لما تيجي امرأة مخلوقة لا تساوي شيئا في ملك الله وتقول لها ربنا بيقول فتقول لما اقتنع شان شان هو اوامر الله لسه محل اقتناع دمت لو مؤمنة يبقى معنى الايمال ايه ده التسكيمه للسلام. لسه الان هتقتنعه بأمر من اوامر الله. هيبقى مكنتش تبقى مسلمة بقى هيبقى ناحي الاسلام جانبا وعودوا فكار في الاسلام ككل. ككل? لان هو شرط الاسلام للسلام. فلما بيجي تقول لي لما اقتنع بكارثا للكوارث. وقعدت كده وارضوا في حوار مع واحد من اياهم واحد بقى من فاترين نفسهم بفمه اوه. ومركز كبير اوه. واحد بيكلم مع اقول يعني بني. اجي افرض عليها الحجاب قالت حجبي زي ما انا قال احنا ما اللبس حريه شخصيه ما فيش حدث ان عليها إنها يعني تلبس الحجاب لا, لا طب ليه فرضت عليها انها تقلع النقاب مش حرصي مش حرص ليه فرضت عليها إنها... واحدة مزاج تغطي وشها فرضت عليها انها تعري ليه مش حرية... امشي بمبناء. ها? وبعد إيه؟ مش حريه شخصية? قال له حل. هسألك سؤال بسيط قوي. البنات في المدارس. بيروحي لبقين. لون واحد? ولا لون مختلفة? ها? اه ده? او النيديتي احيالي. اش كده? قبل ليه افرض ان واحده في يوم من الايام في المدارس اللي كل بذاكر ليها واحد جايه لابسه احمر او بني هتدخلها تخليها ترجع ليه مش حريه شخصيه مش حريه شخصيه لك لا اصل اللون ده محدد ومفروض ايوه مين اللي حدده وفرضه بقى يقول لك يعني اللي تحديده الوزارة وتفرضه يمشي على الرقاب وما فيهوش حدا سماعه الرياش خصية ما تقدرش يجيك وليه ما تقول ده حريه شخصية لا يا حبيبتي ده الوزارة فرد فاللي تفرده الوزارة ما تخشش فيه الحريات شخصية واللي يفرده الخالق سبحانه وتعالى يقوله لا ده حريه شخصية فأمر الوزارة بقى أوجب من أمر الله شفي الكارثة اللي احنا فيها يقول لك لا مؤمنين والله لقد كذبوا والله لقد كذبهم اهل نفاق وضلال ايا كان رضعهم على مركزهم ايا كان ده حق وبقوله ليهم والشوف والشي واحد مش بقول الكلام ده في كده والله بوضيهم ليه من يقول هذا شريت ايه من اللي قال ان المسلم حر من اللي قال لا من اللي قال ان انا حر فلي الله ما فليش من اللي يلبس? ده كلام شاطير. من اللي قال ان انا حرة زكي ولا مزكيش? من اللي يقول ده? من اللي يقول ان انا حرة صن ولا ما صنش? من اللي قال ده? من اللي قال ان المرأة حرة تتحجب ولا ما تتحجبش? اذا كان الله قد اوجب وفرج فمن الذي يقول له هو خاضع لحريتها? اي لسان يتبجح يقول هذا الكلام? كافر خارج من الملة. ما فيها نقاش فالمرأة ما تقول لما اقتنع لما اقتنع ده ما يعني كلام يتنافى مع الاسلام ومع الامام بالمرة ومن اجل هذا شوف المرأة المسلمة سمعت والرجل روح قال لها ما احترش انه يضربها ولا يتخنق معاها ولا يحلف عليها بالطلاق ولا يعمل لها مجلس ويتقول لا بمزاجي ربها الجاهل يقول لا اكتبها كيفا لما تقتنع براحة بدي تكتين فهتكبرها لما تقتنع يبدي كل شيء بالراحة كده بمزاجها كده. يعني خليك ديوس لحد ما يتقتنع ونقتنع البحث ونقتنع البحث من يقول هذا الكلام من يقول هذا؟ بمجرد ما رجل جاءت تلع الآية جئنا متعجرات خلاص خلاص ابن عباس لو تكسين في هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن بهن قال تدني من جلبابها على وجهها ولا يظهر منها إلا ذات وأشار إلى عين اليسرى. هذا قول ابن عباس في هذه الآية. وهذه الآية هي التي كانت محل الأول ما استدل به أصحاب فرضية النقاء جاءوا بعد هذا لآية ثانية وهي التي في سورة النور. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا اهل العلم وبعض اهل العلم تكلم في هذا وقالوا إلا ما ظهر منها سبقها ولا يبدين زينتهن والزينه نوعان زينه اصليه خلقيه وزينه طارئه زينة طارئة زي الحلي اللي وما شابه ذلك والزينة الاصلية الخلقية كل جسد الماضي فوجهها زينة ويدها زينة وعلى هذا يدخل في ذلك تغطيه الوجه ويكون معنى الا ما ظهر منها كما قال بعض اهل التفسير من السلف الا ما كان بغير فعلها كأن ينكشف شيء منها بفعل الهواء أو في حالات الضروره والشدة كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة ومع غيرها في الحرب لما كنا يضعنا القرب على متونهن يسقين القوم فكان ساق ينكشف أحيانا فهذه حالات ضرورة ليست بخاطئها وليست بخاطئها الاستجلال الثالث قال الله يسرحاله وتعالى وإذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وهي آية الحجاب قالوا هذه الآية وإن كان الحديث فيها عن زوجات النبي والخطاب فيها للصحابة فلنا أن نسأل إذا كانت زوجة النبي هي في الأصل أما للمؤمنين وهي أصلا محرمة على الصحابة وكانت زوجة النبي من أعف وأظهر النساء وكانت الصحابه من أعف وأظهر الرجال ومع هذا امرت أن تحتجب عن الرجل ألا تكون غيرها من باب أونك فغيرها من باب اولى ولا شك هذه الاستدلالات التي استدلوا بها في ايات القران الكريم ثم انتقلوا بعد ذلك الى الاستدلالات من السنه ومن فعل الصحابيات وهذا شيء ان اردت ان تعرفه فستأتينا يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر نستكمل حديثنا عن أدلة هؤلاء ثم نرى أدلة الآخرين ثم نقول يا سرى ما هو القول